غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 وَإَِّا تَخَافًَاَّ مِن طَوْمِ خِييانةَ فَ بِذ إلَيْهِمْ علىى سَوَ إِ اللهَّهَ لا يُحبُّ الْخَائِنين وَلَا يَحسَبًاَّينَ كَفَرُوا سَبَقُ إهُم لا يُجِزون وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ, به عدو الله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُم مَّن يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ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 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين